إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واطب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستفسهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بلعجبت ويضخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتين يستخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِثْلَهُ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَضْعُوْتُنَّ أَوَأَبَى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 وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بل جاء بالحق وقدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأنيم وما تجدون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق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 دَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ نَذِيْرٌ مَكْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِن كان لي قرين يقول أعنك لمن المصدقين فإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أعنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فالطلع فرآه في ثواب قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أبما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العملون أذالك قيٌ نزلا أم شجرة الزقون إننا جعلناها كثنتا للظالمين إنها شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه ياقين فإنهم لاأكلون منها فما منها البطون ثم إن لضم عليها لشوبا ثم إن لضم عليها لشواب من حميم ثم إن مرجعهم لع الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ظالمين فهم على آتارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فهم كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلطين ولقد ناجانا نوح فلنعم المجيبون ولجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين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 فراض إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراض عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون أما تنحفون والله خلقكم وما تعملون قالوا ظل له بنعم فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حنيم.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 ونادينا وناديناه عن يا إبراهيم قد صدقت الرعيا إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بجبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين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 وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى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 كذلك نجز المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وان الى سلام من المرسلين اذ قال لقوم من الا تتقون اتدعون وتدعون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إنا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم جمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونث من المرسلين إذ أبق إلى الكلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مريم فلولا أنه كان من المسبخين لنفس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو تقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين سافتهم آل ربك البنات ولهم البنون أم خلقن الملائكة إنعتو وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين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 ما سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاسلين إلا من هو طالب جحيم وما منا إلا له مقام معلوم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 ولقد استبقت كلمة عن عبادنا المرسلين إنهم لهم المؤمنون وإن جودنا لهم الغالبون فتول عنهم الساعين وأضيهم فتوف يضيقون أف بعدا فإذا نزل بساحتهم فسأأقذاح المودرين وتول عنهم حتى حين وأضفر فتوف يغفرون تضحا ربك رب العزة تضحا لربك رب العزة عما يضفون وسلام على المرسلين